فلما رجع واعلن اسلامه قال له بعض الضعفاء من المسلمين يا ابا العاص هلا ل كنت اعلنت اسلامك قبل ان ت أ خ ذ المال او بعد ان اخذته فتملكه فقال بئس ما اشرتم به علي ان ا ب د أ اسلامي ب غ د ر ة ان ا ب د أ اسلامي وهذا مسلم ط ا ز ة مسلم جديد ا بن باري ولكنه اسلام ا ل ع ق ي د ة لا اسلام ا ل و ر ا ث ة قال بئس ما اشرتم به علي ان ابدا اسلامي بغدره لا والله لدخولي في دين الله وجلوسي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم س ا ع ة و ا ح د ة خير لي من مال الدنيا جميعها هذا هو ا ل إ ي م ا ن فرد النبي صلى الله عليه وسلم زوجته زينب على العقد القديم أ ي لم يحدث لها مهرا ولم يحدث لها شروطا ولم يجر ي أ ي ه مراسيم ردها عليه ل أ ن الذي فرق بينهما اختلاف ا ل ع ق ي د ة أ م ا وقد اتحدت ا ل ع ق ي د ة وتوحدت فعادت له زوجه ة ولكن ذ ا الزواج لم يكتب له العيش طويلا فما أ ن استقر ابي العاص وتمتع بقربه من النبي صلى الله عليه وسلم كصهر أ ح س ن ا ل م ص ا ه ر ة قديما وحديثا حتى اثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري قال ما ذممنا لابي العاص مصاهرته يعني لا في ا ل ج ا ه ل ي ة ولا ا ل آ ن ماذا م م ن ه ا قط خير صهر صح... وخير م ص ا ه ر ة فما ان استقرت هذه الايام حتى اشتكت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها اشتكت ح ا ل ة ص ح ي ة ومرضا لم يمهلها الا ايام ففارقت ا ل ح ي ا ة وشيعها ابوها النبي وزوجها ابو العاص واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وري جسدها الطاهر في ثرى البقيع بجوار المسجد النبوي ت ا ر ك ة ت ص ل ت ه ا ا ل م س م ا ت ا م ا م ة اعقبت له ا ب ن ة و ا ح د ة اسمها ا م ا م ة احبها النبي ورق لها وكان صلى الله عليه وسلم يؤثرها ويدللها فجيء اليه يوم ب ق ل ا د ة ا ل س م ي ن ة من جزع ظفار مثل التي اسقطتها ام المؤمنين ع ا ئ ش ة يوما وكان على اثرها ح ا د ث ة الافك من خرز سمين من ارض اليمن فتوجهت لها انظار ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كل تتمنى ان تكون هذه ا ل ق ل ا د ة لها وعلم ما في ن ف و س ه م فقال س أ ه د ي هذه ا ل ق ل ا د ة الى احب اهلي الي فقالت ازواجه جميعا فازت بها ا ب ن ة ابي بكر اي ع ا ئ ش ة فلما اصبح والكل يتوقع أ ن تكون ا ل ق ل ا د ة ل ع ا ئ ش ة و إ ذ ا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو أ ن تدعى له أ م ا م ه بنت زينب فلما دعيت له وتوجهت نحوه احتضنها ثم قلدها ا ل ق ل ا د ة وقبلها وقال هذه أ ح ب أ ه ل ي إ ل ي ه وهذا لا غ ر ا ب ة فقد يقول البعض كان احب اهله اليه ف ا ط م ة الزهراء اذا كان بالتخصيص فهي ف ا ط م ة اما لو اخذناها على ق ا ع د ة ان هذه من الاطفال فليست م ق ا ر ن ة بينها وبين ف ا ط م ة ف ف ا ط م ة ابنته وهذه ا ب ن ة ابنته ف ف ا ط م فاطمة اقرب الى النبي صلى الله عليه、وسلم. وقد س ل م و سئل رجل من عقلاء علماء المسلمين ل ي أ خ ذ و ا عن قوله فتوى من احب بنيك اليك فقال الصغير فيهم حتى يكبر يعني اصغرهم حتى يكبر ويبلغ ويدرك والمريض فيهم حتى يتعافى وان لم يكن صغيرا فالكل يتجه بعطفه وانشغاله نحو المريض المريض يمرض أ ه ل ه م قال المريض فيهم حتى يتعافى والغائب منهم حتى يرجع إ ل ي وهذه المعاني الثلاث جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيله ل أ ق ر ب ا ئ ه و أ ه ل بيته فلما قفل جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه من ه ج ر ة ا ل ح ب ش ة و ا ث ى وصوله يوم فتح خيبر وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنائمها فاقبل جعفر ومن معه من ا ل ح ب ش ة فقام اليه النبي صلى الله عليه وسلم شبه عريان ليس عليه الا ازار ورداؤه على كتفه يجره وراءه اي كالمحرم وهو فاتح ذراعيه يستقبل جعفر يعانقه وهو يقول والله لا ادري بم افرح ا بفتح خيبر ام بقدوم جعفر فجعل قدوم جعفر ابن العم الغائب يعدل فتح خيبر والانتصار الكامل وها هو يقول ل ف ا ط م ة رضي الله عنها وارضاها وعليها السلام بضعه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ان ف ا ط م ة بضعه مني رضاؤها من رضاي وسخطها من سخطي فمن ارضاها فقد ارضى الله ومن اسخطها فقد اسخط الله وها هو يخص ا ل ط ف ل ة امامه ا ب ن ة زينب فيقول أ ه د ي ه ا إ ل ى أ ح ب أ ه ل إ ل ي فهو الجامع لهذه المعاني الثلاث وعنه تؤخذ مكارم ا ل أ خ ل ا ق وبيت القصيد المراد من هذه الخطبه وهذه ا ل غ ز و ة إ ذ قلنا درسا مهما للمسلمين اليوم انظروا كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم جوار ا م ر أ ة و إ ن كانت بنت محمد هي ا م ر أ ة جوار ا م ر أ ة يمضي على جوار المسلمين جميعا فلا تخفر ذ م ة ا م ر أ ة اجارت رجلا وهو مشرك وكان في ا ل س ر ي ة محاربا وقبل سنوات اسير بدر يقول المسلمون يد و ا ح د ة يجير عليهم ادناهم وقد اجرنا من اجرت وتكرر هذا ولا داعي لذكره واستباق حدثه تكرر يوم فتح م ك ة فاجار من اجارت ام هانئ بنت, بنت ابي طارب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم اخت علي بن ابي طالب مع ان عليا يتهدد على الذي هدر النبي دمه فاجارته اخته ام هانئ اي اخت علي فقبل النبي جوارها ولغ قرار اسقاطه واهدار الدم فهل ر أ ت ا ل م ر أ ة على وجه الارض انصافا واعزازا كما انصفها واعزها الاسلام في هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله ابينا في جمعتنا الماضية درسا اجتماعيا في كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم به قضايا ا ج ت م ا ع ي ة المجتمع الاسلامي بامس ا ل ح ا ج ة لها وقلت لو اردنا تتبع هذه الدروس وتلك السرايا ا ل ك ث ي ر ة التي نافت عن ث ل ا ث ة عشر س ر ي ة في خلال عام واحد لطال بنا المقام فليس كل السرايا كان فيها قتال ولكن جلها كان فيها دروس ومواعظ و أ ح ب ب ت أ ن أ خ ت ا ر لكم في هذا اليوم أ ي ض ا درسين من خلال سريتين ينظر فيهما المسلم إ ل ى ا ل أ س و ة ا ل ح س ن ة والمطالب كل مسلم من امير و اجير و عالم و متعلم و دون تفصيل للتعداد نقول لكل اهل لا اله الا الله الامر بالتوجيه بالاقتداء بهذا النبي صلى الله عليه و سلم وهذا غايتنا ا ل م ن ش و د ة من تناول ا ل س ي ر ة ح ل ى مدار اربع او خمس سنوات ليست فقط ل ع د المعارك و الجيوش و الغزوات بل للدروس ا ل م و ج و د ة في ثنايا هذه ا ل أ ح د ا ث فمن هذه الدروس ما يقلق تفكير المسلم اليوم كيف نتعامل مع العدو أ و كيف نتعامل مع الصديق في إ ط ا ر ي حرب و سلم وهل العدو عدو ان قاتل او لم يقاتل وهل الصاحب صاحب ان كان مؤمنا او كافرا هذه امور تشغل اذهان الناس كثيرا ونستقبل سيلا من ا ل ا س ئ ل ة حول احداث تقع في مجتمعنا ما ر أ ي الدين فيها لو افتى رجل العلم م ب ا ش ر ة ان هذا نعم وهذا لا هذا جائز وهذا غير جائز كثر التعقيب لان الناس على مذاهب شتى واليوم ليتهم يحتكمون الى المذاهب فحسب بل يحتكمون الى الاهواء اعجاب كل ذي ر أ ي ب ر أ ي ه فنحن نعرض س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في مثل هذه القضايا واجعله ميزانا قس عليه ما تشاء ثم استفت نفسك عندما تكون مؤمن وتعلم ان الله يقول لقد كان لكم في رسول الله ا س و ة ح س ن ة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا فرسول الله ا س و ة للمؤمن الذي يؤمن باليوم الاخر ويرجو لقاء ربه وهو على كثير من الذكر لا على غ ف ل ة اما من لم تكن فيه هذه الصفات فهيهات ان يحسن الاقتداء بخاتم الانبياء والمرسلين فانظر الان معي الى حادثتين او نقول درسين واحد منهما مع عدو محارب ولكنه جبان والاخر مع عدو غير محارب ولكنه رجل كريم واصيل وشجاع كيف عامل النبي هذا وكيف عامل هذا ولنبدا حسب التسلسل في كتب ا ل س ي ر ة الاول عندما تم القضاء على بني ق ر ي ض ة وكنا قد بينا ان الذي حرض الاحزاب لغزو ا ل م د ي ن ة هم يهود خيبر وعلى ر أ س ه م حيي بن اخطب الذي قتل يوم الخندق وهو اصلا من بني النظير كان له شريك في هذه ا ل م ؤ ا م ر ة وتحريض الناس يهودي اخر من بني النظير وتاجر مشهور من تجارهم حتى كان يلقب بتاجر اهل الحجاز يعني يستطيعوا أ ن يشتري ت ج ا ر ة أ ه ل الحجاز كلها أ و يمد تجار الحجاز بما يحتاجون من رؤوس أ م و ا ل ذلك اليهودي المعروف بسلام ا بن أبي الحقيق. سلام ابن ابي ل سلام ح ق ق ي ا ن أ ب الحقيق نظيري أي من بني النظير الذين أ ج ل ا ه م النبي وسمح لهم أ ن يرحلوا بما حملت ا ل إ ب ل إ ل ا ا ل ح ل ق ة يعني إ ل ا السلاح ف أ خ ذ و ا أ م و ا ل ه م إ ذ ن فهو غادر ا ل م د ي ن ة ب أ م و ا ل ه و ب أ م و ا ل ه هذه أ خ ذ يشتري النفوس ويحرض لحرب النبي صلى الله عليه وسلم أ م ا حيي بن أ خ ط ب فقد انتهى وعلمنا مصيره وبقي هذا سلام بن أ ب ي الحقيق لم يدخل في حصن ب ن ق ر ي ض ة كما فعل حيي فسلم ب ر أ س ه وبقي في حصنه اول مدخل خيبر والتي هي قبل دصولك المدينه المنوره بكيلوات له حصن هناك تقع بين ا ل م د ي ن ة وبين خيبر ولكنها اقرب الى خيبر فنسبت اليها ساءه ما وقع لبني ق ر ي ض ة فهم قومه وان كان من ع ش ي ر ة غير عشيرتهم فاخذ يحرض من جديد ويعدها بنصف ثمار خيبر ان هي غزت ا ل م د ي ن ة في حال غره واصابت من المسلمين واخذ ينشد شعرا يحرك به قريش ويهجوهم كيف انهم انقلبوا من الاحزاب لم ي س ت أ ص ل و ا المسلمين واخذ ينفق من امواله التي كانت لا تحصى ولا تعد يشتري بها الشعراء بها يهجو بها النبي وينال من شرف ازواجه فاذى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان هنالك يهودي شبيه به مررنا على قصته قبل زمن اسمه كعب بن الاشرس وحينما تضايق النبي منه قال من لكعب فقالت الانصار تريد ق ت ل ه يا رسول الله قال نعم فانتدب له رجال من الاوس وقد بينا كيف قتلوه واليوم ر أ ى الانصار في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ك ر ا ه ي ة لما يبلغه عن سلام بن ابي الحقيق وكان من حسن حظ المسلمين ومما هيئه الله لنبيهم الكريم ان الاوس و الخزرج قبيلتان متنافستان فما تقدم و ا ح د ة منهن منهما شيء يسر النبي إ ل ا ح ر ص ة ا خ ر ى على أ ن تفعل مثله حتى يبقوا في ميزان واحد في خ د م ة هذا الدين فاغتنمها ف ر ص ة ولا نقول استغلها لقد علمتم ر أ ي ي في هذه الكلمات لا انتهاز ولا استغلال إ ن م ا هو اغتنام فاغتنمت الخزرج هذه ا ل م ن ا س ب ة ليقدموا شيئا ي و ا ز و به إ خ و ا ن ه م ا ل أ و س في مقتلهم كعب بن ا ل أ ش ر ف ف ا س ت أ ذ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يريحوه من سلام بن ام الحقيق فقال نعم قال نعم يريد أ ن يذهب رجال باصطلاح ا ل عصري ف ئ ة ا ن ت ح ا ر ي ة فدائيون كيفما اردتم أ ن تعرفوها أ و تسموها نحن نسميهم صادقوا ي م ا ن مجاهدون باعوا دنياهم من اجل اخرتهم وحملوا ارواحهم على اكفهم لانهم علموا ان البيع رابح وان الثمن ج ن ة عرضها السماوات والارض فقام خ م س ة رجال من الخزرج وقالوا نحن له يا رسول الله فنظر فيهم فامر عليهم عبد الله بن عتيك رجل من الخزرج ذو عقل و ش ج ا ع ة ا ل ش ج ا ع ة وحدها لا تكفي ما لم يقودها عقل والعقل وحده لا يكفي ما لم يحيط به ش ج ا ع ة وما احوج الحاكم المسلم الى كليهما عقل حصيف و ش ج ا ع ة اسود فامر عليهم عبد الله بن عتيك لتحليه بالصفتين وانطلق ا ل خ م س ة على ب ر ك ة الله واخذوا معهم ا ل ص ي و ف فقط حتى اذا دنوا من حصنهم قبل خيبر اي يهود من حصن يهود قال اميرهم عبد الله بن عتيك قال لاصحابه ا م ك ث و اني متلطف الى ب... الى حارس ا ل ب و ا ب ة لان الحصن له صور حتى ادخل وكان الوقت وقت رواح الناس من سرحهم ورعايتهم يعني مع غروب الشمس فدنا من السور والناس يدخلون ف ت أ خ ر قوم قد فقدوا د ا ب ة لهم اخذوا يلتمسونها فخشي عبد الله ان بقي واقفا لم يدخل في عرض الناس او ان ت أ خ ر مع من ت أ خ ر و ا ان يفطن اليه ويعرف قال فاقمت عند قرب السور ي وغشيت ر أ س ي و ر ج ل ي ك أ ن م ا اقضي ح ا ج ة وهكذا كانت تعمل الناس جميعا من اراد قضاء ح ا ج ة لا يقف بطوله يبول كمثل الدواب بل يجلس ويغطي ر أ س ه ويغطي رجليه ثم يقضي حاجته اي يبول قال فجلست كالذي يقضي ح ا ج ة س ن ا د البواب يا هذا ادخل ان كنت داخل اني اريد ان اغلق الباب لانه عرف عدد الذين انطلقوا للبحث عن ا ل د ا ب ة قال فقمت ودخلت فلم يفطن الي و ا خ ت ب أ ت في مرابط الدواب عند السور انظر الى البواب كيف يغلق الباب و اين يضع ا ل م غ ا ل ق قال فقدم القوم بدابتهم ثم اغلق الباب و و ضع المفتاح في ق و ة في الصور بجانب الباب فعرفت مكانها فلما داهمهم الليل اي سترهم الليل و كان سلام بانه سيد قومه ي س م ر عنده اي ي س م ر الناس و يسهرون ويتناولون عشاءهم ويتعللون في مجلسه فما زلت أ ر ق ب حصنه حتى انصرف الناس منه و أ ط ف ئ السراج و ه د أ ت ا ل أ ص و ا ت ولم أ ع د أ س م ع صوتا لا لداع ولا لمجيب وقد نام البواب فجئت إ ل ى المغاليق أي المفاتيح ففتحت باب الحصن بهدوء وتركته مفتوحا حتى يسهل علي الخروج ان نذر القوم ب ه ثم اتيت الحصن فاخذت اتسلل فيه حتى وصلت الى ح ج ر ة سلام وهو بين اهله وعياله لا يمكنني معرفته من دونهم وسيفي في يدي فناديت باعلى صوتي يا ابا رافع بكنيته التي هو يكنى بها قال فنادى نعم من فاهويت بالسيف نحو الصوت ولكني دهش اي خائف ومرتجف ولا يحدد مكانه بالتمام فالبيت مظلم ولكني دهش فلم تغن ضربتي شيئا وعلمت اني لم اقتل الرجل قال فصاح الرجل فخرجت من حجرته وجئت بعد ه ن ي ه ة كالمستفسر عما حدث وقلت ما هذا الصوت يا ابا رافع وقد غيرت صوتي عن صوتي الاول فقال ل أ م ك الويل رجل في الدار ضربني بالسيف فاهويت بالسيف م ر ة اخرى نحو الصوت الذي يكلمني ف أ ص ب ت ه ولكنها لم تشفي اي لم تقتله فاخذ يصيح ويتدحرج فخرجت من البيت وسكنت ه ن ي ه ة ثم جئت مغيرا صوتي كالمغيث له ما الامر يا ابا رافع من هذا فوجدته مستلقيا على الارض وهو يقول قطني قطني اي حسبي حسبي ما اصابني ف ر أ ي ت ه في ظلام الليل من ش د ة بياض وجهه ك أ ن ه قبطيه م س ج ا والقبطيه معناها ثوب القماش من القبط الذي يصنع من القطن الصافي لونه ابيض كان جميل ا ل ص و ر ة ولكنه قبيح الخلق و ا ل ع ق ي د ة قال فوجدته مستلقيا على ظهره حتى لا يظفر بسيف فغرست ص ب ا ب ة سيفي في صدره وانكفات عليها بكل ثقلي اضغطها حتى سمعت ق ر ط ع ة العظام اي السيف يحتك بعظام ظهره فعلمت اني قد قتلته فسللت سيفي وانطلقت وكان لبيته سلم اي درج فنزلت وخانني بصري والليل مظلم فظننت اني قد انتهيت الى الارض فوضعت قدمي فسقطت عن السلم فكسرت ساقي وقام العويل في داره فما زلت امشي واحجل حتى اتيت اصحابي عند باب الحصن من الخارج فقلت ا ب ش ر لقد قتل الله عدو الله نسب القتل لمن لله ان لم يكن الله يريد قتله لا يقتل وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فقلت ابشروا قد قتل الله عدو الله ثم حللت عمامتي وعصبت بها رجلي فهم اصحابي ان ي ح م ل و ن وننطلق قلت الى اين قالوا نرجع الى رسول الله ونبشره قلت انا على ث ق ة اني قد قتلته ولكن والله لا ابرح باب الحصن حتى اسمع ا ل ن ا ع ي ة والعويل فاقمنا حتى صاح الديك من الفجر فقام ا ل ن ا ع ي ة على باب السور وهو ينعى ابا رافع ليهود وقامت ا ل ل ط ي م ة في حصنهم فركبنا وانطلقنا فوصلنا الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب أ ص ح ا ب ه فلما دخلنا من باب المسجد ونظر إ ل ي ن ا قال أ ف ل ح ت الوجوه أ ي علم أ ن ه م قد حققوا الهدف قال أ ف ل ح ت الوجوه فقلنا أ ف ل ح وجهك يا رسول الله إ ذ ا فالرسول صلى الله عليه وسلم أ ق ر ا لانتداب رجال يسمون أ ن ف س ه م فدائيون فرقه ا ن ت ح ا ر ي ة للقضاء على ر أ س كفر يهدد أ م ن المسلمين أ ذ ن لهم ولكنه أ و ص ا ه م لا تقتلوا وليدا ولا ا م ر أ ة المقصود هو سلام ا بن أ ب ي الحقيق فلا ح ا ج ة لهم بالنساء والاطفال وعندما رجعوا ظافرين قال أ ف ل ح ت الوجوه ولم يقل وصمتمونا بعار أفلحت الوجوه أ ف ل ح ت وجوه من يريحون المسلمين من كل غادر وخائن لئيم هذا مشهد انتقل معي إ ل ى الجانب ا ل آ خ ر لتعلم أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هديه اغتيال الناس وقتلهم وفرض سلطانه عليهم ولكن هذا بما كان يصنع بمعامله وانظر بالمقابل ماذا يعمل ا ل آ ن مع رجل آ خ ر عقد صلى الله عليه وسلم وفي ذات ا ل أ ي ا م لواء لمحمد بن م س ل م ة في ثلاثين راكب أ ي جهز معه ثلاثين ومحمد بن م س ل م ة ا ل أ م ي ر وعقد له اللواء و أ م ر ه أ ن ينطلق إ ل ى بني بكر بن كلاب وكانوا يرصدون طريق ا ل ت ج ا ر ة من ا ل م د ي ن ة الى ا ل ب ص ر ة فيعدون على القوافل وقد عدوا على ق ا ف ل ة للمسلمين ونهبوا ما فيها فارسل محمد بن مسلم في ثلاثين ليؤدبهم ويامن طريق ا ل ت ج ا ر ة للمسلمين ولغير المسلمين واوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يسير ليلا ويكمن نهارا حتى لا يعلم به فنفذ و ص ي ة نبيه كان يكمن النهار مستترا ويسير بالليل فبعد سبع ليال نزل بساحتهم والقوم نائمون فاغار عليهم فقتل من قتل وفر من فر واستاق محمد بن مستمه واصحابه كل غنائمهم فكانت إ ب ل ا وشاه كثيره جدا اختلف الرواه في عددها على اقل تقدير لم تكن الابل اقل من الف ناقه ولم تكن الاغنام اقل من خمسه الاف راس من الغنم غير ما فيها من السلاح وباقي المتاع وعندما قفلوا راجعين غانمين منتصرين في الطريق لقيهم رجل راكب ومعه السلاح المسافر. وسلاح المسافر عند العرب سيفه وترسه وقوسه عليه سلاح المسافر فظنه محمد بن م س ل م ة من الرجال الذين فروا من بني بكر وهو لا ي ع ر فاسره ه ف وجمع يديه بحبل واردفه على راحلته وساقه معه الى ا ل م د ي ن ة واستغرب الرجل رجال مسلحون غانمون يقودون معهم غنائم علم انهم قوم غزاه ومحاربون لماذا اسروه لا يستطيع ان يجادل خشي القتل ف س ا ر معهم ساكتا الى المدينه وهذا الرجل اسمه ث م ا م ة ا بن اوثان سيد من سادات بني ح ن ي ف ة باليمامه من اليمن وكان هذا هو الذي يمد قريش بالحبوب والطعام كلما احتاجت اليه وعوضهم حين فقدوا تجارتهم التي ا ث ر ه ا في سريتنا ا ل م ا ض ي ة حين فقدوا تجارتهم مع ابي العاص ا بن الربيع صهر النبي صلى الله عليه وسلم كان ث م ا م ة هذا هو الذي عوض قريش عن كل ما في ا ل ق ا ف ل ة قبل ان يمن عليه النبي ويرجع اليه اذن هو متعاطف مع قريش معاون لهم حرب على الرسول لكنه لم يحرض يوما على الرسول ولم يسئ ح ر ر ض يوما ا على ل و بلسانه ولكنه محارب وكافر ومن قوم اليمام من بني ح ن ي ف ة اي ق ب ي ل ة م س ي ل م الكذاب فلما دخلوا به ا ل م د ي ن ة ونزلوا أ م ا م المسجد فخرج النبي إ ل ي ه م يتلقاهم و ر أ ى الغنائم تساق أ م ا م ه م فنظر إ ل ى الرجل المكتف و إ ذ ا هو ث م ا م ة بن اسال والنبي يعرفه فقال لمحمد بن مسلمه ما هذا قال أ س ي ر قال فك رباطه فسلم عليه النبي واستقبله استقبال المضيف للضيف وقال ما عندك يا س م ا م ة ما عندك يا ثمامة يا عندك فقال امحمد ام م قال نعم قال اسرني رجالك فاستقبله النبي معتذرا اليه واكرم ضيافته و ث ل ا ث ة ايام وهو يبيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يعرض عليه الاسلام كل يوم ويبين له دين الحق ولكن س م ا م ة لا يسلم رفض الاسلام ولكنه اعجب بحسن ض ي ا ف ة النبي ومكارم اخلاقه فلما انقضت ا ل ض ي ا ف ة وكان عرفها عند العرب ث ل ا ث ة ايام فلما انقضت ضيافته عرض عليه الاسلام اخيرا فاعتذر س م ا م ة ولم يقبل الاسلام فودعه النبي صلى الله عليه وسلم رادا اليه راحلته وسلاحه و ز و ا د ة لطريقه وخرج فسلم عليه الى باب المسجد وركب س م ا م ة هذا راحلته وانطلق وفي الطريق اخذ يفكر انه قد ناصر قريشا يوما بالطعام وهذا شيء من م ن ا ص ر ة الجيش في الحرب وانه قد ا ث ر في ح ا ل ة حرب ربما ادعى اصحابه انه كان مع القوم وقد اقام ثلاثا مكرما يعرض النبي عليه الاسلام فلم يسلم ومع ذلك لم يطالبه النبي بشيء ثم عد عليه فرسه اي راحلة وسلاحه وزوده ثم ودعه واعتذر له عن اسر اصحابه له فاخذ يفكر في الطريق نعم انها مكارم اخلاق ولكنها هل تصدر عن انسان عادي فحمله عقله وتفكيره الى ان هذه الصفات ليست صفات بشر طبيعي انما هي فوق مستوى ا ل ب ش ر ي ة اذن فما يدعيه محمد صحيح وهو نبي فرد ر أ س راحلته من منتصف الطريق ورجع الى ا ل م د ي ن ة ودخل على المسجد وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي ماذا وراءك يا سمامه اي لماذا رجعت فقال يا محمد يا محمد والله ما كان على الارض من وجه ابغض الي من وجهك ان انظر فيه فقد اصبح وجهك اليوم احب الوجوه كلها الي يا محمد والله ما كان من دين ابغض الي من دينك الذي تقولون عنه الاسلام فقد اصبح اليوم احب الدين كله الي يا الي فيه اليوم الي بالشهادتين والله ما كان من بلد ابغض إلي من بلدك ان ازوره او اجلس فيه فقد اصبح محمد من من بلد بلدك فقد البلاد كلها إلي. ثم أعلن اسلامه اعلن احب راضيا مطاعا غير مكرى ونطق ثم مطاعا ثم أ ق ا م أ ي ا م حتى تعلم ا ل ص ل ا ة و ا ل ق ر آ ن ثم ا س ت أ ذ ن أ ن يعود إ ل ى بلاده ف أ ذ ن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أ ت ا ذ ن لي أ ن أ م ر بطريقي ب م ك ة ف أ ع ت م ر قال نعم افعل فدخل م ك ة محرما و أ خ ذ يلبي في دخوله م ك ة وهو اول من دخل م ك ة ملبيا من المسلمين دخل وهو يلبي ثم استلم الركن وطاف فاجتمعت قريش و ر أ و ا منه عجبا الاحرام ثم انه يلبي ب ت ل ب ي ة لا يعرفونها ففي تلبيتهم الشرك وهو يلبي ب ت ل ب ي ة التوحيد فلما فرغ من طوافه قالوا له اصبوت وكانوا يعدون من أ س ل م أ ن ه صابئ قالوا أ ص ب و ت يا سمامه قال لا والله قد أ س ل م ت واتبعت خير دين واتبعت محمدا إ م ا م المرسلين فهمت قريش به بطفا ثم تنادوا ويلكم أ ن س ي ت م أ ن سمامه سيد قومه من أ ر ض ا ل ي م ا م ة و إ ن حبوبكم وطعامكم لا ت أ ت ي ك م إ ل ا من ا ل ي م ا م ة فتراجعوا عن البطش به ولكنه قد لمس م ن ه العداء فتركوه ينطلق فلما انطلق اقسم لهم قبل ان يخرج من م ك ة انو الله الذي ارسل محمدا رسولا لا يصلكم ح ب ة قمح من ارض اليمامه ولا طعام ت أ ك ل و ن ه حتى تدخلوا في دين الله ثم ركب راحلته وانطلق ودعا قومه الى الاسلام فدخلوا في الاسلام جلهم لا كلهم ثم اعلمهم بعزمه على منع الطعام والحبوب لقريش ولو بالثمن ووافقه قومه فما عادت قريش تكسب من اليمن شيئا وقرصها الجوع وجاعت قريش وارسلت تلتمس منه عذرا فابى وجدد يمينه انه لا يعطيهم حبه قمح واحد حتى يدخلوا في الاسلام ولم تخجل قريش بان ترسل رسولا من طرفها الى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة يحمل كتابا من ابي سفيان واشراف م ك ة يلتمسون من محمد ان يشفع لهم عند س م ا م ة و أ ن ي أ ذ ن له أ و ي أ م ر ه ب أ ن يعيد حاله جارتهم لما كانت عليه وقرا الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الذي قال فيه وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين فرق للرحم مع أ ن ه م على كفرهم و أ ر س ل من توه إ ل ى س م ا م ة بن أ ث ا ل ب ا ل ي م ا م ة أ ن لا تمنع عنهم قوتا ولا طعاما و إ ن ه لا إ ك ر ا ه في الدين أ ي لم ا تمنع عنهم حتى يسلموا لا إ ك ر ا ه في الدين فلما قرا أ أ س ف ل م ا قرأ ث م ا لما ا م م م قرأ ث ه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ي ه ختمه وقال صدق الله الذي يقول وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين ف أ ع ا د إ ل ي ه م تجارتهم وسمح لهم ب أ ن يشتروا من ا ل ي م ا م ة ما شاء من الحبوب و الطعام ومضت ا ل أ ي ا م إ ل ى أ ن ظهر م س ي ل م ة الكذاب وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى الرفيق ا ل أ ع ل ى وحمل مسيلمه قومه على ا ل ر د ة وقف ث م ا م ه بن أ ث ا ل هذا في وجه م س ي ل م ة وحمل بعض قومه على ا ل س ب ا ت واعلمهم ان امر م س ي ل م ة غير امر محمد وكان خير عون لجيوش المسلمين التي قاتلت اهل ا ل ر د ة فكان عونا لخالد بن الوليد حتى قضوا على م س ي ل م ة الكذاب فكانوا كل ما ي س أ ل و ه اي ثمامه بن ا ث ا ن كل ما س أ ل ه قومه عن سر هذا التغيير و ا ل ص ل ا ب ة في الدين فيقول أسرتني م ك اسرتني ر ر م أخلاق و ل الله أ س مكارم أ خ ل ا ق رسول الله ورحم الله الشافعي حين قال أ ح س ن إ ل ى ا ل أ ح ر ا ر تملك رقابهم فخير تجارات الكرام اكتسابها احسن الى الاحرار تملك رقابهم فخير تجارات الكرام اكتسابها ورحم الله من قال بعده اذا انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم تمردا فلقد اكرم النبي صلى الله عليه وسلم رئيس بني قريضه وهو يمهله ويذكره ويناقشه حتى يعود الى الاسلام فلا يطيب ل ن ب ي قتله ولكنه اصر على ان يلحق ا ل ا ح ب ة وعلى دين يهود مع اقراره باني على يقين بانك نبي مرسل اذا انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم ت م ر د قصتان في تاريخ واحد خلال شهر واحد كيف عامل النبي صاحب الاصل والكرم والخلق و ا ل م ر ؤ ء وهو عدو وكيف عامل أ ه ل الغدر و ا ل خ ي ا ن ة و ا ل خ س ة والتربص بالمؤمنين وهو عدو أ ي ض ا مع أ ن كلاهما لو نطق بالشهادتين لكان له ما لنا وعليه ما علينا وهكذا قد كان أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنة ويا فوز المستغفرين استغفر الله أحسنه كان الذين المستغفرين استغفروا قد أن يجعلني من أسأل الله وما زلنا في عامنا السادس من ا ل ه ج ر ة وقد أ و ر د ت في خطبتين مضيتا بعض الدروس و بعض ا ل أ ح د ا ث ا ل ك ا ئ ن ة في ا ل س ن ة ا ل س ا د س ة من ا ل ه ج ر ة ولو تتبعنا جميع أ ح د ا ث هذه ا ل س ن ة لطالبنا المقام سرايا ك ث ي ر ة غزوات لم يكن بها قتال إ ل ا أ ن دروسها ما دام المراد ربطها بالواقع الذي نعيش جميعا تصب في هدف واحد وفي معنى متقارب و آ خ ر هذه ا ل أ ح د ا ث من ختام هذه ا ل س ن ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ر ي في المنام وهذا هو التعبير الصحيح لا نقول فلان ر أ ى بل نقول أ ر ي ل أ ن النائم لا يرى أ ص ل ا ولكن الذي يريه الله أ ر ي النبي صلى الله عليه وسلم في مناميه و ر ؤ ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء حق وهي جزء من الوحي إ ذ ن فرؤاهم ا ل م ن ا م ي ة هي إ ل ه ا م ا ت ر ب ا ن ي ة أ ر ي نبينا صلى عليه ربنا في مطلع ذي ا ل ق ع د ة من العام السادس أ ن ه محرم و أ ن ه يطوف بالبيت ويلبي فاستيقظ منشرح الصدر رغم ما يعلم ما بينه وبين قريش من دماء وحروب آ خ ر ه ا الخندق ولكن هذه الرؤيا شرحت صدره ل أ ن يدعو أ ص ح ا ب ه ومن أ ح ب من حول ا ل م د ي ن ة من ا ل أ ع ر ا ب الذين دخلوا في الدين أ ن يؤدوا ا ل ع م ر ة معه في هذا العام فندب أ ص ح ا ب ه أ ن يتجهزوا ل ل ع م ر ة وذكره بعض أ ص ح ا ب ه بما بينهم وبين قريش من دماء وتذاكروا الحذر في أ ن ت أ خ ذ ه م قريش وهم محرمون ليسوا مستعدين لقتال فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ي ر أ ي ت أ ن ن ا ندخل آ م ن ي ن محلقين ومقصرين لا نخاف شيئا يعني الله لم يره بعض أ ح د ا ث في هذه ا ل ر ؤ ي ة ا ل م ن ا م ي ة بل ر أ ى أ ن ه دخل آ م ن ا مطمئنا بعضهم محلق وبعضهم مقصر لا يخافون شيئا و أ ر ج و من إ خ و ا ن ي جميعا حسن الاستماع والتتبع في هذا الحديث لان هذه ا ل غ ز و ة بالذات وقد سميت غ ز و ة في كتب السير مع انه لم يكن فيها قتال ها نحن ب د أ ن ا ه ا ب ع م ر ة وسيتم فيها صلح ولكنها عدت في الغزوات لان النبي بايع اصحابه فيها على الموت ا ذ ا ندب اصحابه وقال ر أ ي ت اني ادخل امنا إ ذ ا لا خوف ونحن لن نقاتل أ ح د ولن نحمل إ ل ا السيوف في القراب يعني في أ غ م ا د ه ا ل أ ن ليس كل من يحمل سيف كان له غمد من معدن كما ترونه في ا ل إ ع ل ا ن والمسلسلات جل سيوفهم كان غمدها الجلد فيقال له القراب فخرج صلى الله عليه وسلم و أ ح ر م من ذي ا ل ح ل ي ف ة و أ ش ع ر الهدي وقلده والهدي هو ما يقدم ابتغاء وجه الله وينحر بعد نسق من حج أ و عمره ويسمى هديا ل أ ن ه يهدى ل ل ك ع ب ة وهو يذبح ابتغاء وجه الله ف أ ش ع ر الهدي وقلده وهذه س ن ة م ع ر و ف ة كانت عند العرب وبقي الاسلام يقرها ان يميز من بين ابله وغنمه ما يريد ان يقدمه هديا بالغ ا ل ك ع ب ة فصحبه من مهاجرين وانصار ا ر ب ع ة عشر م ئ ة يعني الف واربع م ئ ة وهي من اضعاف ا ل س ب ع ة سبعمية وسبعمية و أ ب ط أ عنه من حوله من ا ل م د ي ن ة من ا ل أ ع ر ا ب محتجين شغلتنا أ م و ا ل ن ا و أ ه ل ن ا ولضعف إ ي م ا ن ه م ظنوا أ ن الرسول لا ينقلب إ ل ى ا ل م د ي ن ة من هذه ا ل ر ح ل ة أ ب د ا فلقد ذهب برجليه ليسلم نفسه إ ل ى قريش وهو غير مستعد لحرم إ ح ر ا م وليس معنا إ ل ا السيوف في ا ل أ غ م ا د فما خرج معه إلا صادق, إيمان. الا صادق ايمان وعندما انطلق من ذي ا ل ح ل ي ف ة قدم عينا له ليكون ط ل ي ع ة ي أ ت ي ه بالاخبار حتى لا ي ف ا ج أ بشيء من قريش وما زال يسير صلى الله عليه وسلم وقد اصطحب من ازواجه ام سلمه فما زال يسير صلى الله عليه وسلم حتى بلغ عسفان واختلف في لفظها عند كتاب السير واهل الحديث يقال عسفان عسفان عسفان كيفما شكلوها فهي عين وسين وفاء و أ ل ف ونون ق ر ي ة قبل وصولك إ ل ى م ك ة ا ل آ ن ق ر ي ة وقديما كانت موقعا فلما بلغ هناك جاءه عينه يخبره أ ن قريشا بلغها خروجه فاستنفرت له الناس وقد أ ر س ل ت ط ل ي ع ة لها مئتي فارس ب ق ي ا د ة خالد بن الوليد ليصد النبي عن دخوله م ك ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ص ح ا ب ه من رجل ي أ خ ذ بنا على غير طريقهم اي نغير الطريق ا ل م أ ل و ف الذي يدخله القادم من ا ل م د ي ن ة الى م ك ة من رجل يعرف في الطرق فقال رجل من اسلم انا يا رسول الله فصار دليلاً فسلك بهم طريقا وعرا بين الجبال حتى انحط منه من ث ن ي ة على موقع يقال له ا ل ح د ي ب ي ة قبل وصولك م ك ة بثلاثين كيلو تقدر ب م س ي ر ة نصف يوم للراجل او الراكب ذ ا ب ه غير سريعه فلما اطل النبي على هذه ا ل ث ن ي ة وقبل ان يستقر في الارض السجل ة من ا ل ح د ي ب ي ة بركت ناقته ا ل ق ص و ى وكان صلى الله عليه وسلم يسمي كل شيء مما له ع ل ا ق ة به يسمي دوابه سلاحه لباسه فكانت عمامته اسمها السحاب ورايته اسمها العقاب وناقته اسمها ا ل ق ص و ى وسيفه ذي الفقار وهكذا فبركت ناقته القصواء وهو يسير والناس تسير ليس مكان اناخ بركت ف ج أ ة فقال الناس حل حل ك ل م ة يزجرون بها الابل اذا ارادت ان تبرك في غير موضعها فلم تقم ا ل ن ا ق ة فقال اصحابه لقد خ ل أ ت القصواء خ ل أ ت ل غ ة عند العرب تقال للابل بمعنى أ ن ه ا أ ح ر ن ت وتمردت يعني أ ح ر ن ت وبدهاش تمشي بلغتنا ا ل ع ا م ي ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خ ل أ ت وما هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل أ ي الله الذي أ ب ر ك فيل أ ب ر ه ه قبل دخول م ك ة هو الذي أ ب ر ك ا ل ن ا ق ة الان ولكن حبسها حابس الفيل والذي نفسي بيدي لا تدعني قريش اليوم الى خ ط ة تعظم بها حرمات الله والبيت الا اعطيتهم اياها ا ذ ا اعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن سياسته الان ب ر ك ة ا ل ن ا ق ة فهي ا ش ا ر ة ر ب ا ن ي ة الله لا يريدك ان تدخل م ك ة الان نعم أ ر ي ن ا ك الرؤيا ولكن الله لا يعجل ل ع ج ل ة أ ح د ليس دليل في الرؤيا على أ ن يكون الدخول هذا العام و ا ل آ ن لو دخلت والقوم قد حربوا أ ي يريدون حربك لا بد من القتال وقد أ ر ي ن ا ك أ ن ك تدخل آ م ن ا مطمئنا لا تخاف وهل مع القتال أ م ن و ط م ئ ن ا ن و أ ن ت غير مستعد لحرب كل هذا استوعبه النبي صلى الله عليه وسلم ب إ ي ح ا ء الله له دون أ ن يهبط جبريل ف ا ل م س أ ل ة إ ذ ن جوهرها أ ن الذي يقود الجموع نبي يوحى إ ل ي ه نعم هو بشر ولكنه مميز من بين البشر أ ن ه يفهم على ربه ما لا يفهمه غيره ما خ ل أ ت وما هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل الله لا يريد أ ن تنتهك حرمات البيت الحرام ولا أ ن تضيع رجال ونساء مؤمنون لا يعلمهم المسلمون يخفون إ ي م ا ن ه م ب م ك ة لله تدابير ف أ ب ر ك ه ا و أ ع ط ى النبي إ ش ا ر ة فعلمها وقال حبسها حابس الفيل والذي نفس محمد بيده الان اعلن عن سياسته وعزمه على ماذا سيحقق والذي نفسي بيده اي قسما بالله لان انفسنا جميعا بيد الله لا تدعني قريش اليوم الى خ ط ة يعني س ي ا س ة او خ ط ة او اتفاق تعظم بها حرمات الله والبيت الحرام الا اعطيتهم اياها ثم زجر ناقته فوثبت بعد ان اعلن عن عزمه وعنيته ن وسياسته زجر ناقته هو بنفسه فوثبت فسار بهم حتى نزل ا ل ث ا ن ي ة واستقروا في ارض س ه ل ة عند عين ص غ ي ر ة تسمى ا ل ح د ي ب ي ة من مياه ا ل ح د ي ب ي ة ف إ ن فيها أ ك ث ر من ماء ف أ ن ا خ الجيش هناك ونسميه جيش لكثرته و إ ل ا فهم معتمرون ثم كعاده كل المسافرين هرعوا للبحث عن الماء فوجدوها عينا ب ض ا ض ة أ ي تنز النز اليسير ليس فيها الماء الكثير فاشرف ت ك و ا ل س وسلم و وقلة ل الله صلى الله عليه وسلم العطش الماء أ ش ر ف على العين فوجدها تبض بضا يسيرا يستقي منها الواحد تلو ا ل آ خ ر فهي لا تصلح ل أ ن تسقي قوما فسل صلى الله عليه وسلم من كنانته سهما ثم قال اريشوها به بعد ان ق ر أ عليه وقال بسم الله ومعنى اريشها اي ح ك ا ل ع ي ن بهذا السهم فاخذوا السهم فحكوه او غرسوه فيها فاخذت تغلي كما تغلي القدور يسمع هدير الماء فيها فاستقى الجيش وكانت اول م س أ ل ة يعدها الله لنبيه حتى يعزز الايمان في قلوبهم إ ن الذي ينصر نبيه فيفجر له الماء عيونا قادرا على أ ن ينصره فيدخل م ك ة و ي أ خ ذ عنه عيون البشر فاستقى الجيش وجلسوا واخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ص ل ا ة المسافر والمقاتل أ ي ص ل ا ة الخوف خ ش ي ة أ ن تغشاهم قريش وهم في صلاتهم اما خالد بن الوليد والذي خرج من م ك ة على ر أ س مئتي فارس لم يلق المسلمين في طريقه فعلم انهم سلكوا طريقا اخر فتتبع اثارهم من عسفان فوجدهم في ا ل ح د ي ب ي ة فاسرع الى م ك ة واخبر قريش بان محمدا ومن معه محرمون ملبون وقد نزلوا ا ل ح د ي ب ي ة ف أ خ ذ ت قريش تفكر في أ م ر ه ا وهي م ص ر ة على أ ن تمنعه من دخول مكه لا يدخل علينا عنوه ولكن تريد أ ن تعلم هل هو ح ق ي ق ة قدم محرما أ م أ ن ه ا خ ط ة وقد أ خ ف السلاح ويريد أ ن يتمكن من م ك ة فلا يخرج منها فأرسلت إليه وهذه م ر ح ل ة الرسل والوفود فارسلت اليه قريش سيدا من س ا د ة خزاعه في نفر من قومه واسمه بديل ا بن ورقاء الخزاعي خرج في عدد من رجال قومه كوفد يفاوضون النبي او يستطلعون لماذا قدمت وبيننا وبينك حرب فقدم بديل هذا وجلس إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم و س أ ل ه عن سبب مجيئه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جئنا إ ل ا معتمرين قال ولكن يا محمد ل أ ن الرجل ما زال مشرك فهو لا يخاطبه بنبي أ و رسول قال يا محمد إ ن قومك عزموا على أ ل ا تدخلها عليهم عنوه و إ ن ه م قد أ ع د و ا لك و إ ن ه م مقاتلوك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ب د ي إ ن ا لم ن أ ت ي لقتال أ ح د و إ ن قريشا قد أ ص ا ب ت ه ا الحرب و أ ض ر ت بها ف إ ن شاءوا م ا د ا تهم م د ة م ا د ا تهم أ ي ع قد ت م ع ه م صلحا م ا د ا تهم م د ة يا من كل جانب فيه الجانب ا ل آ خ ر ويدعوني و ش أ ن ي مع الناس ف إ ن أ ظ ه ر وشاءوا ان يدخلوا فيما دخل فيه الناس فذاك ش أ ن ه م و إ ل ا فيكونوا قد استراحوا من الحرب وقالها النبي بلفظ يكونوا قد جموا وجموا معناها ا ل ا س ت ر ا ح ة أ ل ا تسمعون اليوم أ خ ذ إ ج ا ز ة وسافر ل ل ر ا ح ة والاستجمام جموا يعني استراحوا فيكونوا قد جموا و إ ن أ ب و ا ذلك فوالذي نفسي بيده لاقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي أ ي حتى تضرب عنقي ان أ ر ا د و ا ولينفذن الله أ م ر ه فوعى بديل كل ما سمعه من النبي قال س أ ن ق ل إ ل ى قومك قولك فقام وانطلق واخبر قريش فاتهموه ل أ ن ه من خ ز ا ع ة إ ن م ا أ ن ت موال لمحمد فهكذا كان أ ج د ا د ك من قبل موالون لقريش و أ ن ت م موالون لمحمد لا لا نقبل مجيئه معتمرا اجلس سنرسل إ ل ي ه غيرك فجلس ف أ ر س ل و اليه إ حليس بن ع ل ق م ة سيد الاحابيش أ ح ب ي ش و ا ل أ جمع عرب و أ ع ر ا ب من غير قريش سكنوا الحرم فكان لهم مال قريش ويعينونهم في الحج على تفويج الناس اطلق عليهم هذا اللقب ا ل أ ح ا ب ي ش وسيدهم حليس هذا رجل مطاع في قومه لا يخالف له ر أ ي وعددهم ك ث ر ة وهم حلفاء لقريش وقد حالفوهم عندما ب د أ ت قريش ا ل قريش أ ي أ ي ا م قصي بن كلاب عندما أ ر ا د أ ن يقرش قومه ويجمعهم في م ك ة نصرت ا ل أ ح ا ب ش قصي و أ ع ا ن و ه على خ ز ا ع ة فقام سيد ا ل أ ح ا ب ش في عدد من رجال قومه أ ي ض ا وانطلق يستطلع الخبر ويفاوض النبي صلى الله عليه وسلم فلما اقبل ر آ ه النبي صلى الله عليه وسلم على بعد فقال هذا سيد الاحابيش وهو من قوم يعظمون الهدي فارسلوا الهدي في وجهه وارفعوا اصواتكم ب ا ل ت ل ب ي ة يعني اعطاه ا ل ر س ا ل ة على بعد فارسلوا الهدي في وجهه والهدي معلم ومشعر يعرف انه انما قدم إ ن م ا قدم به لينحر هديا ل ل ك ع ب ة ورفع ا ل ص ح ا ب ة أ ص و ا ت ه م ب ا ل ت ل ب ي ة فخشع حليس هذا وقال سبحان الله ما ينبغي لمثل هؤلاء أ ن يردوا إ ن م ا جاءوا حاجين هذا البيت ومعظمين وانقلب من طريقه لم يصل إ ل ى النبي ولم يكلمه أ خ ذ الجواب مسبقا فرجع مع قومه ودخل على قريش وقال لهم يا معشر قريش والله ما حالفناكم لتصدوا عباد الله عن بيت الله وما ر أ ي ت إ ل ا قوما محرمين قد قدموا الهدي والقلائد وعجت أ ص و ا ت ه م ب ا ل ت ل ب ي ة أ ي ح ج هذا البيت لخم وجذام وحمير ويمنع عن البيت محمد بن عبد المطلب لا كان هذا والله ف إ م ا أ ن تدعوه و ش أ ن ه و إ م ا نفرت ب ا ل أ ح ا ب ي ش نفره رجل واحد فكنت معه عليكم هكذا ينصر الله د ي ن ا فخشيت قريش نفره ا ل أ ح ا ب ي ش فقالوا له على ر س ل ك يا حليس لم نعد حربا اجلس حتى نرى أ م ر ن ا ف أ ج ل س و ه و ه د أ و ه فقام ع ر و ة بن مسعود الثقفي سيد الطائف قال يا قوم أ ل س ت م الوالد يعني أ ن ت م أ ص ل ن ا قالوا بلى قال أ ل س ت الولد قالوا بلى قال فهل أ ن ا متهم قالوا لا قال إ ذ ن دعوني آ ت ي محمدا ف أ ع ر ف لكم ح ق ي ق ة ا ل أ م ر و أ ش ي ر عليكم ولكن إ ي ا ك م أ ن تتهموني كما فعلتم بما سبق قالوا لست بالمتهم فانطلق يا عروه فقام عروه بن مسعود الثقفي واتى إ ل ى المسلمين واستقبله النبي صلى الله عليه وسلم وانظر معي إ ل ى روعه الموقف هنا النبي محرم والصحابه محرمون ولكن المؤمن كيس فطن وحذر فقد أ ذ ن النبي صلى الله عليه وسلم لعدد يسير من أ ص ح ا ب ه أ ن ي س ي ر معه بغير إ ح ر ا م و أ ن يكون عليهم السلاح فكان من هؤلاء الرجال ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة الثقفي الذي ع ر و ة بن مسعود ه ل ا يكون عمه الشقيق ل أ ب ي ه العم كافر قادم ل ل م ف ا و ض ة وابن أ خ ي ه هو حارس النبي مدجج بالسلاح يقف وسيفه بيده على ر أ س النبي صلى الله عليه وسلم خ ش ي ة أ ن يغدر به أ ح د وحتى ترى هيبته لدى وفود قريش ولا يرى منه إ ل ا عينيه فلا يعرف من هو قائم وسيفه بيده و ر ا ء النبي عند ر أ س ه فقدم ع ر و ة بن مسعود وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم و أ خ ذ يتفرس فيمن حوله من أ ص ح ا ب ه ثم قال يا محمد قد بلغنا خبر مجيئك و إ ن قومك عازمون على الا تدخلها عليهم ع ن و ة فان انت ابيت الا اجتياحهم فهل سمعت برجل استاصل أ ص ل قبلك قومه عندك يعني ت ت ش ح ه وتقاتلهم فهل م علمت أو سمعت أو حتقضي ت قريش ا على برجل أ س قومه قبلك وإني لأنظر في من حولك لأنظر من في فلا أرى الناس وتريد أ ن تستاصل بها قريش فما أ ر ا ه م إ ل ا مسلموك و م ن ف ض من حولك فلما قال هذه ا ل م ق ا ل ة لم يملك أ ح ل م ا ل ص ح ا ب ة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعندما قلت أ ح ل م ا ل ص ح ا ب ة النبي مستثنى ل أ ن ه النبي ليس صحابي و ل ل إ ي ض ا ح أ ق و ل أ ح ل م الناس بعد رسول الله ق ا ب و بكر الصديق الحليم الهادئ السيد الوقور استفزته كلمات ع ر و ة بن مسعود حين قال منفضون عنك ومسلموك وانهم الا اوباش ناس لا اعرف لهم وجوها ولا انسابا فقام مغضبا وقال ا نحن ننفض عنه يا لكع امصص بذر ا ل ل كلمة ق ب ي ح ة ش د ي د ة ش ت ي م ة لا تصدر الا عمن فقد و ع ي ا امص بذرلات ا نحن ننفض عنه وذعر ع ر و ة من يقول ا ل ع ر و ة سيد الطائف ومن اصحاب محمد وبين يدي محمد امص بذرلات واعذروني عن تفسير معنى هذه ا ل ل ف ظ ة على المنبر فقال من المتكلم قالوا ابو بكر الصديق قال ا ب ا بكر والله لولا ي د لك عندي والله لولا ي د لك عندي لم اجزك بها لاجبتك ولكن لا مشرك على دين قومه يحترم اليد واليد معناها ص ن ا ع ة المعروف فلان له يد عندي اي قدم لي جميلا ومعروفا مشرك يحترم اليد يشتم باقبح ش ت ي م ة يملك نفسه لا يرد عليها لماذا اعترافا بالجميل السابق الذي قدم له حبذا لو يعقل هذا المسلمون وما هي اليد كان ع ر و ة بن مسعود هذا قد تحمل د ي ة في ا ل ج ا ه ل ي ة د ي ة ث ل ا ث ة عشر رجل وكل رجل ديته م ئ ة من ا ل إ ذ ن ثلاثه عشر م ض ر و ب ة بمائه اذن أ ل ف و ث ل ا ث م ا ئ ة ن ا ق ة حمل س ق ي ل ف أ ع ا ن ه فيها أ ب و بكر هذا قبل أ ن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ما زال ع ر و ة يذكر هذا الجميل ل أ ب ي بكر فاحتمل ا ل ش ت ي م ة والتهجم ولم يرد عليها حتى باللسان لولا يد لك عندي ل أ ج ب ت ك ولكن لا ثم عاد يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يستلطف الموقف معه ويريد أ ن يعرف ح ق ي ق ة ما عزموا عليه ف أ خ ذ يكلم النبي كالمتودد فمد يده الى ل ح ي ة النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن اخيه كما قلنا ا ل م غ ي ر ة ا بن ش ع ب ة قائما والسيف في يده فقرع يد عمه بالسيف ثم مدها ع ر و ة م ر ة اخرى فقرعها بالسيف وقال له اخر يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أ ن لا ترجع إ ل ي ك أ ب د ا يعني قبل ان اقطعها فقال ويلك من رجل لئيم ما أ ف ض ك و أ غ ل ب ك من يكون هذا يا محمد فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة ابن أخيك ي اخيك عروا ابن أ يا عره و فعجب ع ر و ة بن مسعود من ذلك إ ذ ا كان ابن أ خ ي يريد قطع يدي فماذا س أ ل ق ى من غيره و أ ط ا ل في جلسته وحكم وقت ص ل ا ة فقام النبي ي ت و ض أ فكاد ا ل ص ح ا ب ة يقتتلون لا أ م ا م ع ر و ة وهذا ش أ ن ه م دوما يقتتلون على ف ط ر ة وضوئه من ي أ خ ذ ه ا يتبرك بها فراهم يقتتلون على ماء و ض و ئ ه لا يسقط منه شيء من ش ع ر ة أ و ف ض ل ة إ ل ا التقطوها يتبركون بها ولا أ م ر ه م إ ل ا بادروا إ ل ى أ م ر ه سراعا و إ ذ ا كلمهم أ ص غ و ا إ ل ي ه تماما و إ ذ ا كلموه لا يرفعوا أ ص و ا ت ه م ولا يحدون النظر إ ل ي ه كل هذا و ع ر و ة يتبصره حتى إ ذ ا أ ت م حديثه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ي راجع إ ل ى قومك بما علمت فانطلق وهو مذهول حتى أ ت ى قريش وعلى إ ث ر ه أ ر س ل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان في ع ش ر ة من المسلمين رسولا ووفدا الى قريش يعلمهم ح ق ي ق ة مجيئه ويبشر المؤمنين المستضعفين يزورهم في بيوتهم ويبشرهم بقروب الفتح وان الله ناصر دينه ذهب عثمان محرما ومن معه ونعود لما كان من شعبه بن ا ل م غ ي ر ة عروه بن مسعود ع ر و ة دخل على قريش فقالوا هات ما عندك قال يا قوم والله لقد اتيت كسرى في ملكه وقيصر في عظمته والنجاشي على عرشه فوالله ما ر أ ي ت ملكا يعظمه اصحابه ويطيعوه كما يعظم اصحاب محمد محمدا ويطيعوه فلا ارى رجلا منهم يسلمه الى سوء وقد عرض عليكم خ ط ة رشد فاقبلوها اتعلمون يقتتلون على فضله غسوله و و ض و ء ه يتبركون بها لا يحدون اليه نظر يبادرون الى امره لا يرفعون اصواتهم بين يديه ان ش أ ن محمد غير ما تظنون فاقبلوا خ ط ة رشده هديتم الى الرشد وفي هذه الاثناء كان قد وصل عثمان رضي الله عنه ودخل في, حماية او في امان رجل من رجال قريش اموي اسمه ابان بن سعيد واراد ان يبلغ رسالته لقريش فقالوا يا عثمان أ ل ا تطف بالبيت أ و ل ا و أ ن ت محرم قبل أ ن تحدثنا ونحدثك قال لا والله لا أ ط و ف بالبيت ورسول الله ممنوع منه انما جئت أ ب ل غ ر س ا ل ة فاسمعوها فلما سمعوا مقالته أ خ ذ و ه وحبسوه في دار حتى يعلموا عما تنفض عنه المشاورات وشاع عند المسلمين خبر إ ر ج ا ف ان قريشا قد قتلت عثمان فلما بلغ النبي هذا الخبر هو مطمئن وعلى يقين ان عثمان لم يقتل والدليل من سياق الحديث الان ولكن مثل هذا خ ب ر ينبغي ان يكون له ر د ة فعل واستعداد هذا درس ل ل ق ا د ة اليوم مجرد خبر ا ش ا ع ة ان رسولك يا محمد وهو عثمان قد قتل فماذا كانت ر د ة الفعل وقال ف ن ب ي فحمد ا لقد ل عليه ثم صلى على ه نفسه واثنى و ثم ا ل ل ق بلغكم مقتل عثمان فانا لن نرجع حتى نناجز القوم و ن أ خ ذ بدم عثمان النبي تحت شجرة في منطقة الحديبية وقال منطقة في تحت شجرة بعد ان قال مقالته التي سمعنا من يبايعني على الا يفر حتى ينصر دين الله او يلقى الله فاخذ ا ل ص ح ا ب ة يفدون واحدا واحد فبايع الف واربعمئه بالف واربعمئه ق ب ض ة لا ب ي ع ة ج م ا ع ي ة ت أ ك ي د ا على م ت ا ن ة و ق و ة ا ل ب ي ع ة واهميتها بايعهم رجلا رجل كل رجل يضع يده في يد النبي ويقسم انه لا يفر ولا يبرح حتى ينصر دين الله او يلقى الله فسمعت فسميت ب ي ع ة الموت بيعة ا ل م وشاع ت و صداها الى قريش فهزت اركان م ك ة الف و ر ب ع م ا ئ ه يبايع على الموت وحتى يعلمهم النبي أ ن ي على يقين ب أ ن عثمان لم يقتل فلما بايع ا ل أ ل ف و أ ر ب ع م ا ئ ة وجلسوا حوله ك ا ل ح ل ق ة أ خ ذ يده بيده أ ي ضرب بشماله على يمين وقال وهذه يد عثمان وهذه يد ع ث م ابايع ن أ عنه ف إ ن عثمان ممن بايع وبلغ الخبر قريش ارسلت اليه سهيل ا بن عمرو وكان يلقب بخطيب قريش ابلغ قريش نطقا وتذكرون قصته معنا يوم بدر كان سهيل من الاسرى فعندما جيء لفدائه قبل النبي فداءه واطلق سهيل فامسك به عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله رسول قبلنا فداءه وسنطلقه ولكن دعني قبل أ ن نطلقه أ ن أ ن ز ع ثنيتيه يعني أ خ ل ع ثنايا س ن ا ن ه فلا يقوم خطيبا عليك بعد اليوم ف إ ن ه أ خ ط ب العرب فتبسم النبي لمقاله عمر وقال لا يا عمر كيف تنزع ثنيتيه لا أ م ث ل فيمثل الله بي و إ ن كنت نبيا ا يا ا ولعله يقوم عمر م م ق تحمده عليه وما ت ل أ ي ا وما م زال سهيل لم يقم ذلك المقام بل اليوم سنرى له سر مقامه اما مقامه الذي ن ب أ عنه النبي جاء فيما بعد أ س ل م في فتح م ك ة وحسن إ س ل ا م ه وهو الذي منع م ك ة عن ا ل ر د ة إ ذ دعاهم ابو سفيان ل ل ر د ة أ ب و سفيان سفيه بني غالب ابو م ع ا و ي ة حمل م ك ة على ا ل ر د ة وطلب منهم أ ن يرتدوا عن ا ل إ س ل ا م فوقف له سهيل بن عمرو وكان أ ب و سفيان أ ع و ر و س ي أ ت ي ك م تفاصيل خبر عوره ب ا ل أ ص ل لم يكن أ ع و ر أ ع و ر ه الله يوم حنين ب د ع و ة صفوان بن ا م ي ة انتصارا للمسلمين س ي أ ت ي ك م خبره فوقف سهيل وقال لا يحملنكم هذا ا ل أ ع و ر على ترك دينكم و إ ن ك م لتعلمون صدق ن ب و ء ة رسول الله وتعلمون كذب هذا ثم وضع يده على قائم سيفه وهو يتكلم وقال فوالله من ارتد ضربنا عنقه في خ ط ب ة ط و ي ل ة ت أ ت ي معنا في وقتها فلما بلغ هذا الخبر إ ل ى ا ل م د ي ن ة إ ل ى خ ل ي ف ة رسول الله إ ل ى أ ب ي بكر وسمعه عمر قال صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله ها والله قد قام سهيل الموقف اشكره عليه واحمده لو كنا خلعنا ثنيتيه فكيف يكون له ب ل ا غ ة منطق فيقنع قريش على التمسك باسلامها نعود إلى حديثنا الذي نحن الى الذي الحديبية فيه سهيل من قادم عمر بن فلما راه النبي مقبل قال هذا سهيل وقد سهل الامر بينكم وبين قريش اي ما ارسلت هذا الا وارادت الصلح هذا سهيل فقد سهل الامر بينكم وبين قريش ما اوفدته الا تريد صلحا فهذا من يمثل قريش فقدم سهيل ب د أ حديثه مع النبي ما دمت جئت معتمرا ولم ت أ ت ي مقاتلا ف إ ن لنا عندك رجال أ ي كانوا قد أ ط ا ف و ا بعسكر النبي ولم نذكر هذا ل أ ن ه ليس م ع ر ك ة ف أ س ر ه م محمد بن مسلمه حارس الجيش وكان عددهم س ت ة عشر جئتنا معتمرا لست مقاتلا وقد حبست رجالا من قومنا ف أ ر س ل إ ل ي ن ا من حبست و أ س ر ت فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ت ر س ل من عندكم عثمان و ا ل ع ش ر ة الذين معه ا ذ ا النبي مطمئن ان عثمان لم يقتل وفعلا امسك المسلمون باسراهم ا ل س ت ة عشر حتى قدم عثمان ومن معه فاطلق النبي ا ل س ت ة عشر جلس سهيل وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم صلحا قال يا محمد ادع كاتبا واكتب بيننا وبينك صلحا فدعا ل ن ب ي علي بن ابي طالب فجاء ب ا ل د و ا ت والقرطاس فقال له سهيل مره فليكتب فكتب فامر النبي صلى الله عليه وسلم علي قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فاعترض سهيل ورفع يده قال الرحمن من الرحمن هذا نحن لا نعرفه اكتب اسما نعرفه نحن و أ ن ت اكتب باسمك اللهم فقال النبي اكتب يا علي كما يقول سهيل قال كيف امح الرحمن واكتب اللهم يا رسول الله قال امحها واكتب كما يقول سهيل وتذكر ا ل ص ح ا ب ة انه اقسم وهو على ظهر القصواء حين بركت والذي نفسي بيده لا تدعني قريش الى خ ط ة تعظم بها حرمات الله والبيت الا اعطيتهم اياها تعظيم لحرمات الله والبيت لحرمات القردة والخنازير ا ل م س أ ل ة م ع ك و س ة تماما شتان بين صلح ا ل ح د ي ب ي ة وبين ا لباس ل الذل الذي البستمونا ي ا ه شتان قال اكتب باسمك اللهم ف م ح الرحمن الرحيم وكتب باسمك اللهم فقال له النبي اكتب هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله فكتب فرفع ك ت ب ف يده سهيل واعترض قال يا محمد لو كنا نعلم أ ن ك رسول الله ما قاتلناك ولا صددناك عن البيت إ ن أ ن ت إ ل ا محمد ا بن عبد الله ا بن عبد المطلب فاكتب هذا فقال النبي لعلي ا م ح ه ا واكتب محمد ا بن عبد الله ا بن عبد المطلب فقال لا والذي بعثك بالحق لا امحها قال امحها يا علي والله اني لرسول الله وان كذبوني امحها واكتب كما يريد ولتعطين يا علي من نفسك مثلها وانت على الحق صلوا على الحبيب اي ن ب و ء ة هذه ستعطي من نفسك يا علي مثلها و أ ن ت على الحق يوم أ ر ا د أ ن يكتب ا ل م ص ا ل ح ة بينه وبين م ع ا و ي ة في ق ص ة التحكيم هنا في أ ذ ر ع ا ه الشام أ ر ا د علي أ ن يكتب هذا ما تصالح عليه علي أ م ي ر المؤمنين مع م ع ا و ي ة ف ا ب ا عمرو بن العاصي ان يكتب علي امير المؤمنين قال لو كنا نقر ع ل م و ن انك امير للمؤمنين ما قاتلناك نحن لم نبايعك اكتب علي بن ابي طالب مع معاويه بن ابي سفيان مع ان ب ي ع ة علي كانت قد تمت في ا ل م د ي ن ة باهل الحل والعقد والاجماع من اصحاب النبي صلى الله عليه、وسلم. وما س ل و م اجمعت عليه م د ي ن ة الحبيب المصطفى يجب ان يكون اجماعا لكل المسلمين فهو على الحق و ا ب ا ع م ر ذلك فمحاها علي بيده وكتب هذا ما تصالح عليه علي بن ابي طالب ارأيتم بعد كم من السنين تحقق ما قاله النبي يوم تحقق كم من بعد الحديبية ستعطي من نفسك يا علي مثلها و أ ن ت على الحق فمحاها علي وقيل أ ن عليا قال والله أ ق س م ت أ ن ي لا أ م ح ه ا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ي ق ر أ ولا يكتب النبي ا ل أ م ي ولكنه أ س ت ا ذ العالمين قال أ ر ن ي موضع هذه ا ل ك ل م ة ف أ ر ا ه فمحاها النبي بيده وقال اكتب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فكتب هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب مع سهيل بن عمرو اسم الرجل للرجل النت بالنت وكتب كما يريد السهيل بن عمرو وكانت بنود الصلح ا ر ب ع ة الاول وضع الحرب بين الفريقين م د ة اربع سنوات وقال بعضهم ع ش ر ة ولا املك الترجيح بين الروايتين فكلاهما ب ر و ا ي ة ص ح ي ح ة اثنين ان يرجع النبي ومن معه بدون ع م ر ة هذا العام على ان يعتمروا في العام المقبل ثلاث من جاء المسلمين من قريش على المسلمين ان يردوه الى م ك ة ومن جاء قريش ا من المسلمين لا ل ي ز من و اراد ب ع ة من الدخول في عهد محمد من غير فله قريش فله ذلك ومن اذا ر ا د الدخول عهد فله في قريش ل ك نظرنا الى هذه البنود والتي لو تتبعتها الان يطول المقام ويعاتبني المشرفون على تسجيل ا ل خ ط ب ة على الشريط فالوقت لا يتسع لتتبعها يتسع ولكن انظروا الى هذه البنود الاربعه ما عدا البند الاول الذي تضع الحرب فيه اوزارها م د ة من الزمن ولو استعرضت ا ل س ل ا ث ة الاخر وجدتها في غير صالح المسلمين مع تعادل البند الرابع تقريبا من شاء ان يدخل في حلف محمد من غير قريش ومن شاء ان يدخل في حلف قريش فله ذلك اما الثاني والثالث فكلها في الظاهر في صالح قريش وضد المسلمين وقامت ق ا ئ م ة المسلمين على هذين البندين كيف نرضى بهما كيف نرجع بلا ع م ر ة كيف من جاءنا مسلما من قريش نلزم برده إ ل ي ه م وهو مؤمن وكيف من جاءهم منا من المسلمين راجعا الى قريش لا يلزمون برده ص ص ر ت انظار ا ل ص ح ا ب ة وعقولهم عن ادراك هذين الشرطين ولكن ا ل ن ب و ة هي التي كانت تخيم في جو هذه المرحله فالى تفنيد هذين البندين ومن بنى عليهما وكيف ل ج أ ت قريش بسيادتها وجاهها ترجو محمدا وترجوه وتناشده الله والرحم أ ح ان يزيل هذا البند من ا ل م ص ا ل ح ة ف ما اصابها من شر هذا البنت هذا ما سنراه ونسمعه في جمعتنا ا ل ق ا د م ة ولنقارن بين صلح ا ل ح د ي ب ي ة الذي سماه الله فتحا انا فتحنا لك فتحا مبينا سماه الله فتحا وكان عزا وبينما هو الان اغلاق انفاس واغلاق بلاد وثوب ذل الذي وقع لنا في قرن العشرين والذي ايضا لن يدوم كما ان صلح ا ل ح د ي ب ة لن يدوم ما ذ ا م ص ر ح ا ل ح د ي ب ة لان الكفار اسرع و الى نقض العهود وسترون قريبا ما نقوله اليوم ادعوه وانتم موقنون ب ا ل ا ج ا ب ة تم توقيع البنود واشهد عليه من الفريقين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن رجال قريش واخذ سخيل ن س خ ة وبقي مع النبي واصحابه ن س خ ة وقبل ان يتم التوقيع انظروا معي وقبل ان يتم التوقيع ولكن قد بوبت البنود ولم يتم التوقيع بعد م ا ز ا ل في ا ل ج ل س ة اذ تواسبت ا ل ص ح ا ب ة لقادم مدهش يثير ح م ي ة كل مؤمن وعاقل و إ ذ ا رجل اسمه أ ب و جندل ا بن سهيل بن ع م ر الذي يفاوض كان مسلما حبسه أ ب و ه في م ك ة ومنعه من ا ل ه ج ر ة ووضع في يديه ورجليه الحديد والقيود فلما خرج أ ب و ه ل ل م ف ا و ض ة غفل عنه من ا ل ح ر ا س ة فانفلت من سجنه وجاء يمشي يرسف بقيوده لا يستطيع أن يمشي سريعا يستطيع يمشي يمشي أن من مكة إ ل ى موضع ا ل ح د ي ب ي ة وهي لا تبعد إ ل ا ثلاثين كيلو حتى جاء منهكا و أ ل ق ى بنفسه بين جموع المسلمين فلما ر آ ه المسلمون استبشروا به و أ خ ذ و ا يهنئوه وقاموا يريدون أ ن يفكوا قيوده فنظر سهيل فقال يا محمد هذا أ و ل ما أ ق ا ض ي ه عليك في هذه ا ل ق ض ي ة أ ن ترده ا ل آ ن معي قال يا سهيل إ ن ا لم نختم ا ل ق ض ي ة ولم نوقع عليها بعد قال لا إ ذ ن لا أ ص ا ل ح ك على شيء الصلح كله منقوط فقال النبي متلطفا لسهيل أجزه ه لي يعني ذ اجزه استثني من أ لي قال لا لا أ ج ز ه لك فقال أ ب و جندل يا جند الله فارد إ ل ى الشرك ف أ ف ت ن فيه أ ل ا ترون ما لقيت ورفع حديده وقيوده بين الناس حتى صارت ح م ي ة المسلمين فرفع النبي صوته وقال يا أ ب ا جندل إ ن ا قد قاضينا القوم ف أ ع ط ي ن ا ه م و أ ع ط و ن ا و إ ن ن ا لا ن غ د ر ترجع وتصبر ويجعل الله لك مخرجا وفرجا قال عمر فقمت إ ل ى جانبه وقد فك قيد يديه فساررته ومشيت معه و أ ن ا أ ص ب ر ه في الظاهر و أ ق و ل له كما قال لك رسول الله اصبر واحتسب و أ ن ا أ د ن ي قائم السيف من يده و أ ق و ل له إ ن م ا ذ م أ ب ي ك ذ م كلب و أ د ن ي له السيف و أ ن ا ارجو ان ي أ خ ذ السيف فيضرب فيه عنق أ ب ي ك ولكن الرجل ظن بابيه أ ي بخل به ولم تطاوعه نفسه على قتله حتى انتهى التوقيع ورجع, أبو ورجع سهيل بن ع م ر بابنه أ ب ي جندل إ ل ى م ك ة مقهورا وهنا تمت ك ت ا ب ة الكتاب ووقع عليه وانتهى ا ل ص ل ش فنظر النبي في وجوه أ ص ح ا ب ه وقد اغتموا وهموا لذلك فقال ق و م فانحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم فلم يقم رجل واحد ثم قالها م ر ة ث ا ن ي ة قوموا يرحمكم الله فانحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم في ر و ا ي ة البخاري و ا ل ص ح ا ب ة الذين ر و ه هو من ع د ة طرق والله ما قام صحابي واحد فقال في ا ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة قوموا الى هديكم فانحروه واحلقوا رؤوسكم فوالله ما قام واحد فلما قالها ثلاث مرات وهم يسمعونه وينظرون اليه تركهم وقام خ ش ي ة ان ينزل بهم غضب الله الرسول ي أ م ر ولا ينفذ امره فقام مغضبا ودخل على خ ي م ة ام س ل م ة وهو يقول انا لله وانا اليه راجعون لا حول ولا ق و ة الا بالله ف ر أ ت الغضب في وجه ه